وفي الأرض قطع متجاورات وجميل I said, البطل بطل بحط على بطل في القبر إن في ذلك لا. وفي لفظ قطع متجاورات وجنات وجنات صوت قديم الله si waspi long prerepa the no.